أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يو سيجنا الله ولأبواني كل واحد من من What a يزال من الله Amen. Mm -hmm. Mmm. hold وكيف كيف وا علمنا سكنوا اخانا سكنوا وأمهادكم الناس من أروابكم من السلام عليكم امها تذكرت وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ خالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضى واخواتكم وأخواتكم ريم عليكم وأخواتكم وبنات كُلُّهُ وَتَنَاكُلُ التي وَأُمَّهَاتُ كُلُّ فبب وَلَفُبُبُه تُكم وَبَل تُكم وَط تُكم Oh, wow. my wow.